يا ايها الانسان انك كاذب الى ربك كذحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بامينه فسوف يحاسب حسابا يسرا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 إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق